الفصل الثامن اصطراع النصرانية والإسلام الحروب الصليبية منشأ الحروب الصليبية؟ كان سلطان العرب السياسي في أواخر القرن الحادي عشر من الميلاد أي في الدور الأول من الحروب الصليبية في طور الانحطاط وإن لم يذو نفوذ اسمهم في العالم فقد كانت إفريقيا وإسبانيا قبضتهم ولم يتقادم بعد الزمن الذي كانوا فيه سادة البحر المتوسط وسادة جزء من فرنسا وملوكا لسقلية والذي أوغلوا فيه حتى روما فأكره البابا على دفع جسية لهم ولم يصل قياصرة الرومان في إبان مجدهم إلى ما وصل إليه اسم محمد من إلقاء الرعب في برابرة أوروبا فهجوم أوروبا النصرانية على الإسلام الذي كانت فرائص العالم ترتجف فرقا منه منذ خمسة قرون وذلك في عقر داره من الأعمال العظيمة التي كانت تتطلب حماسة دينية بالغة واعتمادا كبيرا على الرب وجيشا مؤلفا من مليون جندي وكل يعلم كيف أجاب العالم النصراني دعوة ذلك المجذوب وكيف انقضت أمم على الشرق وكيف أن سوق تلك الجيوش الهائلة لم يؤدي إلى غير نصر وهمي وكيف فلت عزيمة مجاهدين نصارى الذين لم ينقطع سيلهم مدة قرنين من أجل فتح القدس والمحافظة عليها أمام هلال الإسلام واصطلح الناس على تسمية ذلك الصراع بين النصرانية والإسلام بالحروب الصليبية وكان لتلك الحروب نتائج مهمة في تاريخ حضارة أوروبا العام وليس من الجائز أن نصمت عنها إذن في هذا الكتاب الذي لم نقتصر فيه على بيان حضارة العرب وحدها بل عزمنا فيه على درس تأثيرهم في العالم أيضا ولنقل كلمة عن حال الغرب والشرق في زمن الحروب الصليبية كانت أوروبا سيما فرنسا في القرن الحادي عشر الذي جردت فيه الحملة الصليبية الأولى في أشد أدوار التاريخ ظلاما وكان النظام الإقطاعي كل فرنسا وكانت مملوئة بالحصون التي كان أصحابها وهم من أنصاف البرابرة يقتتلون دائما ولا يملكون سوى أناس من العبيد الجهال ولم يكن من ذلك الحين نفوذ شامل لسوى البابا وكان الناس يخشون البابا أكثر من احترامهم له وكانت دولة الروم في الشرق قائمة وكانت القسطنطينية مع انحطاطها عاصمة لدولة كبيرة وكانت ميدانا للمنازعات الدينية وأنواع المشاحنات وكانت تخسر كل يوم جزءا من أملاكها فضلا عن انطفاء سلطانها في إيطاليا وكان كل من بابا روما وبطرق قد حرم الآخر فصار للنصارى كنيستان وكان قسم من سوريا تابعا للترك السلجقيين وكان القسم الآخر تابعا لصلاطين مصر ولم يكن الخليفة ببغداد غير شبح وكانت دولة العرب السياسية في دور الانحلال مع محافظة حضارتهم على سلطانها ولم يكن الصراع العظيم الذي كان يتمخض عنه العالم إذن غير نزاع عظيم بين أقوام من الهمج وحضارة تعد من أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ وكانت الصلات بين أوروبا والشرق مقصورة على زيارة حجيج النصارى لفلسطين في ذلك الدور، وواظب النصارى على زيارة فلسطين مع زيادة منذ زمن قسطنطين، وليس منذ حسنة العلاقات بين هارون الرشيد وشارلمان. وزاد عدد زيارات النصارى لفلسطين مع الزمن، وكان يتلف من بعض قوافل حجاج النصارى جيش حقيقي، ومن ذلك أن استصحب الأب ريشارد حج. في سنة 1045 ميلادية ولم يستطع أن يصل إلى ما هو أبعد من قبرص ومن ذلك أن رئيس أساقفة مايانز سيغفرو وأربعة أساقفة يقودون قافلة من سبعة آلاف حاج في سنة 1064 ميلادية ومجتملة على بارونات وفرسان فحاربت هذه القافلة الأعراب والتركمان وما كان يعتبر زيارات القدس من المصاعب والمخاطر أوجب فرض الإكلروس لها عادين إياها مكفرة عن أسوأ الجرائم وما كان عدد أكابر المجرمين قليلا في ذلك الزمن وما كان خوف جهنم والشيطان ضئيلا في نفوس البرابرة فزاد عدد الحجيج لهذا السبب وأنت إذا ما عدوت بعض المغامرين والأطقياء الحمز وجدت أولئك الحجاج مؤلفين على العموم من أسفل المجرمين المفطورين على أخطر الجرائم والذين ما كان غير الفزع من النار ليدفعهم إلى قصد تلك البلاد البعيدة وكان عدد حجيج النصارى يزيد كل يوم وكان ضجيجهم يزيد على ما كان عليه وكان التركمان الذين قاموا مقام العرب في سوريا أقل تسامحا من العرب فجادل هؤلاء التركمان أولئك النصارى في حق المرور من وسط البلاد الإسلامية بلا إذن إيفاء لزيارة بيت المقدس وأكره حجيج النصارى على دخول القدس بخشوع بدلا من أن يسمحوا لهم بدخولها ظافرين على صوت الصنوج وضوء المشاعل كما كان العرب يسمحون به واخذ يحملونهم على دفع الفدا غير تهركين وسيلة لإيذائهم إلا أتوها وحدث أن جاء لزيارة بيت المقدس جندي قديم كان قد ترهب بعد أن طرأ على حياته الروحية ما كدر صفوه وكان اسم هذا المجذوب المتعصب النشيط بطرس فأضاف التاريخ إلى اسمه لقب الناسك واشطاط بطرس الناسك غيضا من سوء ما عمل به في فلسطين وغاص بطرس الناسك في بحر من الأحلام فرأى أنه مرسل لدعوة أوروبا إلى إنجاد الأرض المقدسة وملكت هذه الأوهام مشاعرة فتوجه إلى روما ليستعين بالبابا. فأذن له الباب أوربان الثاني في دعوة النصارى إلى إنقاذ الأماكن المقدسة فصار يجوب بلاد إيطاليا وفرنسا ويلقي الخطب النارية ممزوجة بالبكاء والعويل وصب اللعنات على الكافرين وبوعد الرب للذين يزحفون لإنقاذ قبر المسيح بالمغفرة وتؤثر فصاحته التمثيلية الخيالية في قلوب الجموع ويعده الناس نبيا في كل مكان ولم تكن الجموع التي ألهبها بطرس الناسك لتستطيع عمل شيء وحدها وإنما ما حدث ما حفز السنيورات الذين كانوا سادة للجموع إلى دعم تلك الحركة وذلك أن قيصر الروم أليكسيس كومنين الذي كانت دولته تخسر كل يوم قطعة من أملاكها استغاث بالبابا وملوك أوروبا حينما حاصرت ترك القسطنطينية فأقام ذلك العالم النصراني وأقعده بالإضافة إلى مواعظ بطرس الناسك ورأى البابا أن يشجع تلك الحركة فعقد في إيطاليا مؤتمرا دينيا لم يسفر عن نتيجة ثم عقد في سنة 1095 ميلادية مؤتمرا ثانيا في كليرمون بأوفرين، وحضر بطرس الناسك هذا المؤتمر الأخير، وتحالف المؤتمرون تلبية لدعوته الصارمة وترديد الجموع الهائجة لكلمة الرب يريد ذلك، على الزحف إلى فلسطين لإنقاذ قبر الرب ملصقين الصلبان على أكتافهم، وأجمع المؤتمرون على أن يبدأ بالزحف في عيد انتقال العذراء من السنة القادمة، حتى يجمع أولياء الأمور جيشا كبيرا قادرا على القيام بذلك خلاصة الحروب الصليبية نشأ عن عزم القوم على غزو فلسطين اشتعال النفوس حمية وصار كل واحد يرجو إصلاح حاله فضلا عما يناله في ملكوت السماوات فغدا العبيد يطمعون في فك رقابهم وغدا أبناء الأسر الذين حرموا الميراث بسبب نظام البكرية والسانيورات الذين كانت قسمتهم ضيزة يطمعون في الاغتناء وغدا الرهبان الذين أضنتهم حياة الأديار وجميع المحرومين طيب العيش وكان عددهم كبيرا يعلنون أنفسهم بأطيب الأمان حقا لقد أصاب القوم نوبة خادة من الجنون فرغب السنيورات والعبيد والرهبان والنساء والأولاد وجميع الناس في الزحف وأخذ كل مرء يبيع ما يملك ليتجهز واستعد من الرجال 130 ألف مقاتل لغزو فلسطين حالا وكانت تلك النوبة تزيد حدة كل يوم ولم يرغب الذين بكروا في انتظار تأليف جيش منظم وما كاد ربيع سنة 1096 ميلادية يحل حتى توجهت عصابات كبيرة من كل صوب وحدب إلى نهر الدانوب وكانت الحركة شاملة ما بين بحر الشمال وبحر التيبر وكانت تجرف سكان بعض القرى آخذين ما عندهم من الأموال وكانت أوروبا كلها تنقض على آسيا وكلما اقتربت تلك العصابات من هدفها المأمول زادت جنونا ودارت المعجزات والكرامات في أدمغتها المشتعلة التي طارت منها العقول إلى الأبد وكان بطرس الناسك والفارس الفقير جوته على رأس أهم العصابات الزاحفة إلى الشرق وأكرمت هذه العصابات في البلدان الأوروبية التي كانت تمر منها في بدء الأمر ولكنها لم تكت تصل إلى بلغاريا حتى التقت بأناس من ضعاف الإيمان أبوا أن يضيفوهم مجانا وساء هذا الرفض الصليبيين ولم يحجموا عن اغتصاب ما منعوه وعن نهب قرى تلك البلاد وذبح أهليها ولم يصبر الأهلون على ذلك فأخذوا ينتقمون ويقتلون فريقا كبيرا منهم أو يغرقونه وجد الصليبيون في طلب النجاة بسرعة وبلغوا القسطنطينية ناقصي العدد ووجدوا فيها عصابات من التوتون والطلاين والغسكون والغول والبروفنسيين كانت قد سبقتهم إليها وهنالك انضم هؤلاء إلى أولئك وأخذوا يقتلون وينهبون ويأتون ما يفوق الوصف من الأعمال الوحشية ويعزم البيزنطيون على التخلص منهم وينقلونهم بالسفن إلى ما وراء البسفور وبلغ عدد منسيق من الصليبيين إلى آسيا الصغرى على ذلك الوجه مئة ألف واقترف هؤلاء من الجرائم نحو المسلمين والنصارى ما لا يصدر عن غير المجانين من الأعمال الوحشية وكان من أحب ضروب اللهو إليهم قتل من يلاقون من الأطفال وتقطيعهم إربا إربا وشيهم كما روت آن كومنين بنت قيصر الروم وكان من حقوق الترك أن يقابلوهم بالمثل ولذا صار التركي يتصيدونهم كما يتصيدون الحيوانات المفترسة مقيمين من عظامهم هرما عظيما ولم يلبث جيش الصليبيين الأول المؤلف من مئات الألوف أن أبيد وإنما كانت تاتي من خلفه فيالق منظمة تامة العدة مؤلفة من سبعمائة ألف مقاتل بقيادة أقوى السنيورات أي كان يأتي من الفيالق ما لم يسبق للعرب أن جمعوا جيشا لاجبا مثله ومن هذه الفيالق نذكر الفيلق الذي كان يقوده دوك اللورين الدنيا غدوفر البويوني والذي كان مؤلفا من ثمانين الف مقاتل من سكان اللورين وبافاريا وسكسونيا وحاصر الصريبيون مدينة ازنيق الواقعة في اسيا الصغرى وهزموا جيشا تركيا وقطعوا رؤوس جرح الترك وربطوها بسروج خيولهم وعادوا الى معسكرهم ثم رموها الى تلك المدينة التي كانت محاصرة ولم يكن ذلك مما يرضي الأهلين فسلم الأهلون الذين عالموا ماذا كان ينتظرهم أمر أنفسهم إلى القيصر بالقسطنطينية فاضطر حلفاؤه الصليبيون إلى القتال مرتدين وبقي على الصليبيين أن يقطعوا نحو مئتي فرسخ ليصلوا إلى سوريا وكان همهم مصروفا إلى الاغتناء ولم يحسنوا سياسة الأهلين وخربوا البلاد وكشر الجوع لهم عن أنيابه واضطرب حبل نظامهم وتفرقوا وتقاتل من قادتهم القائدان المهمان تانكريد وبودوين ثم انفصل بودوين عن رفقائه هو وفيلقه كي يسلب ويحارب لحساب نفسه وفتكت الأمراض والمجاعة بالصليبيين فتكا ذريعا وقنط بطرس الناسك من النصر وفر من المعسكر وأعيد إليه فاستقبله تانكريد بضرب العصي ودبت الفوضى في مفاصل الجيش الصليبي وشاع التجسس فيه وأمر بوهيموند بتقطيع الجواسيس وطهيهم وإطعامهم للجنود الجائعين فتدابير كهذه تخبرنا عن حال جيش اضطر إلى اتخاذها ويدل سلوك الصليبيين في جميع المعارك على أنهم من أشد الوحوش حماقة فقد كانوا لا يفرقون بين الحلفاء والأعداء والأهلين العزل والمحاربين والنساء والشيوخ والأطفال وقد كانوا يقتلون وينهبون على غير هدى ونرى في كل صفحة من الكتب التي ألفها مؤرخون نصارى في ذلك الزمن براهين على توحش الصليبيين ويكفي لبيان ذلك أن ننقل الخبر الآتي الذي رواه الشاهد الراهب روبرت عن سلوك الصليبيين في مدينة مرات للدلالة على سياسة الصليبيين الحربية وذلك بالإضافة إلى ما حدث حين الاستلاء على القدس قال المؤرخ الراهب التقي روبرت. وكان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل وذلك كلبؤات التي خطفت صغارها وكانوا يذبحون الأولاد والشبان والشيوخ ويقطعونهم إربا إربا وكانوا لا يستبقون إنسانا وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة فيا للعجب ويا للغرابة أن تذبح تلك الجماعة الكبيرة المسلحة بأمضى سلاح من غير أن تقاوم وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية فيا للشره وحب الذهب وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث فيا لتلك الشعوب العمي المعدة للقتل ولم يكن بين تلك الجماعة الكبرى واحد ليرضى بالنصرانية دينا ثم أحضر بوهيموند جميع الذين اعتقلهم في برج القصر وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم وضعافهم وبسوق فتيانهم وكهولهم إلى أنطاقية لكي يباعوا فيها وحدث قتل الترك ذلك في يوم الأحد الموافق الثاني عشر من ديسمبر وإذ لم يكن إنجاز كل شيء في ذلك اليوم قتل قومنا ما بقي من أولئك في اليوم التالي وليس من العصير أن ندرك رأي الشرقيين المتمدنين في أولئك فتواريخهم مملوئة بما كانوا يوحون به إليهم من الاحتقار العظيم قال الشاعر الفارسي الكبير سعدي بعد زمن لا يستحق أولئك أن يسموا بشرة وكان عدد الصليبيين مليون شخص حينما خرجوا من أوروبا فأخذت المجاعة والأوبئة والدعارة والوقائع والمنازعات تبيد هذا الجيش العظيم الذي كان يمكنه فتح العالم لو ألف من أناس آخرين ولم يبق منه عند بلوغه القدس سوى عشرين ألفا وكانت القدس تابعة في ذلك الحين لسلطان مصر الذي استردها من الترك فاستولى عليها الصليبيون في الخامس عشر من يوليو سنة 1099 وتسع ميلادية وقد جاء في الأقاصيص أن القديس جورج تراء للصليبيين من جبل الزيتون وأنه حرضهم على القتال فانقضوا على أسوار القدس واقتحموها وكان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرون قال كاهن مدينة لوبوي ريمون داجيل حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها فقد قطعت رؤوس بعضهم فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم وبخرت بطون بعضهم فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار وحرق بعضهم في النار فكان ذلك بعد عذاب طويل وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم فلا يمر المرء على جثث قتلاهم ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوا وروى ذلك الكاهن الحليم خبر ذبح عشرة آلاف مسلم في مسجد عمر فعرض الوصف اللطيف الآتي لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهنالك وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها وكان الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا بمشقة ولم يكتف الفرسان الصليبيون الأطقياء بذلك فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسلمين واليهود وخوارج النصارى الذين كان عددهم نحو ستين ألفا فأثنوهم على بكرة أبيهم في ثمانية أيام ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدا ولا شيخة وأراد الصليبيون أن يستريحوا من عناء تذبيح أهل القدس قاطبة فانهمكوا في كل ما يستقذره الإنسان من ضروب السكر والعربدة واغتاظ مؤرخون نصارى أنفسهم من سلوك حماة النصرانية مع اتصاف هؤلاء المؤرخين بروح الإغضاء والتساهل فنعتهم برنادر الخاز بالمجانين وشبههم بودان الذي كان رئيس أساقفة دول بالفرس التي تتمرغ في الأقدار وهاج العالم الإسلامي من سلاء الصليبيين على القدس كما هاج العالم النصراني ولاح لوقت قصير تضعضع نفوذ أتباع النبي الذي تأصل منذ خمسة قرون وتناسى المسلمون جميع عوامل الانقسام الذي كان يفت في عاضضهم مع ما أحدثه ذلك لسلاء من الذعر الكبير فيهم وأغض سلطان القاهرة عن منافسته لخليفة بغداد فتبادل سفراء للبحث في عمل ما يجب لتلافي تلك المصيبة أجل لقد خسر النصارى مليون رجل وخرب بعض أوروبا في سبيل فتح القدس وكان النصارى يرجون أن يحتفظوا بثمرة هذا الفتح العزيز غير أن أملهم خاب فلم يلبث المسلمون أن استردوا القدس وعادت القدس إلى حظيرة الإسلام إلى الأبد، واختير غودفوروان ملكا على القدس لشجاعته التي أقام الدليل عليها، ولكن الشجاعة لا تكفي لتنظيم دولة، فقد كان غودفوروان عاجزا عن إدارة شؤون دولته الفتية مع شدة بأسه، ثم مات غودفوروان بعد زمن قليل، ولم يكن خليفته بودوان أقدر منه على تدبير أمور الحكم. وكان قد مضى على وجود الفرنج في فلسطين عشرون سنة حينما توفي بدوان في سنة 1119 ميلادية ولم ينشع عن حكم الفرنج لها سوى خرابها وإقفارها وكان من نتائج هذا الحكم أن عرفت البلاد نظام الاقطاع كما في أوروبا وأن قسمت إلى الإمارات الإقطاعية المتقاتلة على الدوام ترابلس وعسقلان ويافا إلى آخره ولم يلبث طغاطها الصغراء الذين لم يكونوا ليفكروا في غير الاغتناء أنخربوها بعد أن كانت زاهرة أيام الحكم العربي الرشيد وإليك ما قاله أسقف عك الصليبي جاك دوفيتري عن أنباء الصليبيين الأولين وذلك في تاريخه عن القدس خرج من الصليبيين الأولين الأطقياء المتدينين جيل من الفجرة الأشرار الفاسدين المنحلين الفاسقين كما يخرج الثفل من السلاف والدردي من الزيت والشيلم من البر والصدأ من القلز وكان هؤلاء الأبناء يختصمون ويقتتلون لأدفه الأسباب، حتى إن بعضهم كان يستعين على بعض بأعداء النصارى في الغالب، وكان لا يرى منهم في أرض المعاد غير الزنادقة والملحدين، واللصوص والزنات والقتلة والخائنين والمهرجين، والرهبان الدعار والراهبات العواهر، ولم يكن غليهم الصوري أقل صراحة من ذلك، فقد قال بعد أن وصم أبناء الصليبيين بأنهم من السفهاء الفاسدين، والملاحدة الفاسقين تلك هي رذائلهم الوحشية التي لو أراد كاتب أن يصفها لخرج من طور المؤرخ ليدخل في طور القادح الهاجي وبينما كان النصارى يخربون القدس كان المسلمون يستردون بالتدريج ما خسروه وقد أورث تقدمهم في سوريا وسيلاؤهم على الرهى أورفا عن في قلوب النصارى بفلسطين فاستغاث النصارى بأوروبا ونظمت حملة صليبية ثانية لإمداد أولئك ونجح سان برنارد في إيقاد نار التعصب الديني فقد توجه ملك فرنسا لويس السابع على رأس الحملة الصليبية الجديدة إلى فلسطين وتبعه الملك الألماني كونارد الثالث غير أن جيش لويس السابع الذي كان عدده مئة ألف مقاتل لم يكد يصل إلى آسيا الصغرى حتى أبيد على بكرة أبيه ففر لويس السابع بطريق البحر ليذهب إلى أنطاكيا ويتوجه منها إلى القدس كحاج عادي وما كان جيش كونارد الثالث اوفر حظا من جيش لويس السابع ولم يبدو سلوك الصليبيين في هذه الحملة الثانية أحسن من سلوك رجال الحملة الصليبية الأولى قال الكاهن أنكتي في تاريخه قل ما كان يوجد صليبي يسير بوحي ديني فلم يترك أولئك الصليبيون جرائم وحشية وضربا من قطع الطرق وفضائح مزرية إلا اقترفوها وعز سان برنارد ذلك الحبوط إلى ما ارتكبه هؤلاء الصليبيون من تلك المظالم وتم طرد الصليبيين من القدس على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي الشهير وذلك أن صلاح الدين دخل سوريا بعد أن أصبحت مصر وجزيرة العرب والعراق قبضته وأنه غلب مالك القدس الأسيف غيدولوزينيان وأسره واسترد القدس في سنة 1187 ميلادية ولم يشاء السلطان صلاح الدين أن يفعل في الصليبيين مثل ما فعله الصليبيون الأولون من ضروب التوحش فيبيد النصارى على بكرة أبيهم فقد اكتفى بفرض جزية طفيفة عليهم مانعا سلب شيء منهم قضي على مملكة القدس اللاتينية بعد أن عاشت ثمانية وثمانين سنة ومرت سبعة قرون على تلك الحوادث من غير أن تخرج هذه المدينة المقدسة من أيدي أتباع محمد على الرغم من جميع الجهود التي قام بها العالم النصراني منذ ذلك الحين ولا نرى فائدة كبيرة في تاريخ الجهود غير المجدية التي قامت بها أوروبا لاسترداد القدس أي في تاريخ الحملات الصليبية الست الأخيرة وإنما نكتفي بذكرها الخاطف ورئيس أساقفة مدينة صور في فنيقيا جيليوم هو الذي حرض أوروبا على تجريد الحملة الصليبية الثالثة من 1189 ميلادية إلى 1192 ميلادية وقد قاد هذه الحملة الثالثة مالك فرنسا فليب اوغست ومالك انجلترا قلب الاسد ريكارلس وقيصر المانيا فريدريك بارباروس أي أقوى ملوك أوروبا فأما بارباروس فقد مات في أسيا الصغرى حينما كان يغتسل في نهر البردان قارسو ولم يصل سوى بقايا جيشه إلى سوريا وأما فيليب أوغست فقد تعب سريعا وأبحر إلى صور بعد إقامة قصيرة بفلسطين تاركا خلفه جيشا مؤلفا من عشرة آلاف مقاتل بقيادة أمير بوروغونيا ولذا ظلت القيادة العليا في يد قلب الأسد ريكاردس الذي اقترف جرائم وحشية كالتي اقترفها رجال الحماية الصريبية الأولى وكان أول ما بدأ به ريكاردس هو قتله أمام معسكر اليمين ثلاثة آلاف أسير مسلم سلموا أنفسهم إليه بعدما قطع لهم عهدا بحقن دمائهم ثم أطلق لنفسه العنان في اقتراف أعمال القتل والسلب وليس من الصعب أن يتمثل المرء درجة تأثير تلك الكبائر في صلاح الدين النبيل الذي رحم نصار القدس ولم يمسهم بأذى والذي أمد فليب أوغست وقلب الأسد ريكارديس بالأزواد والمرطبات في أثناء مرضهما فقد أبصر الهوة العميقة بين تفكير الرجل المتمدن وعواطفه وتفكير الرجل المتوحش ونزواته وأدرك أنه لا يجوز أن يعامل أولئك الحمقة بغير ما تعامل به الوحوش الضارية وأكره ريكاردس من فوره على مغادرة فلسطين قبل أن يرى القدس ولم يكن للحملة الصليبية الثالثة التي قادها ملوك أوروبا الأقوياء الثلاثة المتحالفون نتيجة غير بقاء النصارى مالكين لبضع مدن الساحل ثم نظمت الحملة الصليبية الرابعة من 1222 إلى 1204 ميلادية بقيادة أمير الفلندر بودوان وعزم الصليبيون في هذه المرة على بلوغ فلسطين بحرا لا برا كما في الماضي وابحروا من ميناء زارة متوجهين إلى عاصمة الدولة النصرانية القسطنطينية ولما بلغوها رأى بعضهم أن سوريا لا تزال بعيدة وأن الصليبيين السابقين نهكوها غير تاركين فيها نهابا وأن كل الصيد في جوف القسطنطينية فانضم بقية الصليبيين إلى هذا الرأي الصائب وأخذوا ينهبون ما فيها وإن دخلوها حلفاء وكانت القسطنطينية تشتمل في ذلك الحين على ما تركه الأغارقة والرومان من كنوز الفن والأدب ولم ير صليبي أولئك القرن الثالث عشر في هذه الكنوز شيئا نافعا يمكن تقديمه إلى قبيلة من أصحاب الجلود الحمر اليوروج فصاروا يحطمون كل ما لم يكن من الذهب أو الفضة او يلقونه الى البحر وصاروا يكسرون التماثيل الرخامية التي صنعها لزيب وفيدياس وبراكزيتيل ويطلفون في يوم واحد تأليف ديموستين وديودرز وبوليب الى اخره المهمة ولم يفكر بدوان واصحابه في الزحف الى فلسطين بعد ان شبعوا من الغنائم فنصب بدوان قيصرا واجاز البابا انسان الثالث ذلك مع بيانه ان الصليبيين اقترفوا افضع الجرائم والاحتياج إلى ذكرنا أن سلطة هذا القيصر الجديد كانت مؤقتة فلم يكن الصليبيون من غير الهمج العاجزين عن إقامة دولة دائمة وعن غير التخريب ولم ينشع عن إقامتهم القصيرة بالقسطنطينية غير إبادة كنوز العالم اليوناني اللاتيني القديم ولم تكن الحملتان الصليبيتان الخامسة والسادسة من الحملات المهمة ولم تباليا بالجهاد في سبيل القدس وإنما ذهب أكثر رجالهما إلى مصر طمعا في الغنائم فاضطروا إلى التقهقر بعد أن أوغلوا قليلا فيها وتوجه جيش صغير إلى القدس بقيادة فريدريك الثاني الألماني الذي تعاهد هو والمسلمون فسمح له المسلمون بدخول القدس حليفا فعاد إلى أوروبا مكتفيا بهذه المجاملة الحقيرة ومع ذلك فإن الحملات الصليبية أخذت تفقد صبغتها الأوروبية الشاملة التي اصطبغت بها في بدء الأمر فقد قام مقام أخلاط الزمر الأولى التي كانت تنقض على آسيا بعض السرايا الصغيرة التي ركبت كل واحدة منها متن هواها فلم تبحث عن غير ما فيه الثراء وظلت القدس وفلسطين تقريبا قبضة المسلمين على الرغم من الحملات الصليبية الخمس التي جردت بعد الحملة الصليبية الأولى ثم عزم ملك فرنسا سان لويس على العود إلى الجهاد فجرد حملة صليبية سابعة في سنة 1248 ميلادية وقد غادر إغمورت على رأس خمسين ألف مقاتل متوجها إلى مصر وقد احتل ضمياط وزحف إلى القاهرة التي كسر جيشه قبل أن يبلغها ووقع أسيرا وافتدى نفسه وذهب إلى سوريا وأقام بها سنتين من غير أن يظهر بطائل ثم رجع إلى فرنسا قبل أن يرى القدس ولم تنثني عزيمة سان لويس مع هذا الانكسار فقد جهز حملة صليبية جديدة بعد ستة عشرة سنة وقد غادر ايغمورد في الرابع من يوليو سنة 1270 ميلادية على رأس جيش مؤلف من 30 ألفا من المشاة وستة آلاف من الفرسان وقد توجه إلى تونس طمعا في حمل أميرها على انتحال النصرانية فأصابه الطاعون حينما كان محاصرا لها فمات في الخامس والعشرين من أغسطس سنة 1270 ميلادية وكانت تلك الحملة الثامنة أخرى الحملات الصليبية فبها ختمت تلك المغاز الكبيرة إلى الأبد وبقي المشرق خاضعا لأتباع النبي العربي ولم يلبث النصارى أن خسروا ما كانوا يملكون من النواحي القليلة في فلسطين وأراد البابوات أن يوقظوا حمية النصارى الدينية على غير جدوى فقد فترت حرارة الإيمان في النفوس وصار هم شعوب الغرب مصروفا إلى أهداف أخرى ولا أحاول في خاتمة هذه الخلاصة القصيرة التي صرتها عن تاريخ الحروب الصليبية تسويغ ذلك الاعتداء الذي وجهته أوروبا إلى المشرق أو ذمه فأمور مثل هذه من نوع المجادلات التي تروق شبان المؤرخين ولا تستحق أن يبالى بها ولا أعلم أن فاتحا في القرون القديمة أو الحديثة فكر ثانية في عدل جهاده الحربي أو ظلمه ما لا أم ذلك الجهاد مصالحة وما رأى وصوله إلى مقصده من غير خطار كبير فإذا كتب له النجاح في جهاده كفاه نجاحه ولم يبقى ما يستلزم تسويغه ولم يعدم عند ضرورة فرسان بيان لتمجيد ما صنعه وإذا ماهج بعض الكتاب مظالم القوة قائلين إن على القوة ألا تتغلب على الحق كان ذلك من قبيل ذم الأمور الطبيعية غير المجدي كشكوانا من السقم والهرم والموت حقا إن مبادئ الحقوق النظرية المدونة في الكتب لم تكن دليل أمة في أي زمن وإن المبادئ التي احترمتها الأمم هي التي أيدتها قوة السلاح كما أثبته التاريخ وإن الباباوات لم يسيروا على غير سنن الفاتحين في الماضي والمستقبل حينما حرضوا النصارى على الحروب الصليبية الطاحنة المنافية لأبسط قواعد الإنصاف من الناحية النظرية فلا يفيد لومهم على ما فعلوا، ولنترك إذن كل بحث من هذا النوع، ولندرس النتائج القريبة والبعيدة لذلك النزاع العظيم بين عالمين. نتائج الحروب الصليبية بين الغرب والشرق آراء المؤرخين في نتائج الحروب الصليبية متناقضة إلى الغاية، وقد أسب أكثرهم في مدحها، وعدها بعضهم ذات نتائج سيئة. وإذا نظرنا إلى هدف الحروب الصليبية القريب الذي هو فتح فلسطين رأيناها لم تسفر عن أي نتيجة مع ما خسرت أوروبا في قرنين من المال والرجال فقد بقي المسلمون سادة لتلك الأماكن التي أراد النصارى أن يستولوا عليها بأي ثمن كان ولكننا إذا نظرنا إلى النتائج البعيدة التي أصفرت عنها الحروب الصليبية تجلت لنا أهمية تلك النتائج التي كان بعضها نافعا وبعضها ضارا وإن شال الميزان ورجحت كفة النافع منها، فقد كان اتصال الغرب بالشرق مدة قرنين من أقوى العوامل على نمو الحضارة في أوروبا، وتكون الحروب الصليبية قد أدت بهذا إلى نتائج غير التي نشدتها. وليس التاريخ خالياً من الأمثلة على عدم المطابقة بين الضالة المنشودة والهدف المدرك، بل هو حافل بهما، حتى يكاد البصير يرى في ذلك قاعدة مضطردة. وإذا أراد المرء تصور تأثير الشرق في الغرب وجب عليه أن يتمثل حال الحضارة التي كانت عليها شعوبهما المتقابلة فأما الشرق فكان يتمتع بحضارة زاهرة بفضل العرب وأما الغرب فكان غارقا في بحر من الهمجية وقد ظهر من بياننا الوجيز عن الحروب الصليبية أن الصليبيين كانوا في سلوكهم وحوشا ضاريا وأنهم كانوا ينهبون الأصدقاء والأعداء ويذبحونهم على السواء وأنهم خربوا في القسطنطينية ما لا يقدر بثمن من الكنوز القديمة الموروثة عن اليونان والرومان ولم يكن عند أولئك البرابرة ما يفيد الشرق ولم ينتفع الشرق منهم بشيء في الحقيقة ولم يكن للحروب الصليبية عند أهل الشرق من النتائج سوى بذرها في قلوبهم الازدراء للغربيين على مر الأجيال ولم ينشأ عن جهالة الصليبيين وغلظتهم وتوحشهم نيتهم. غير حمل الشرقيين أسود الأفكار عن نصارى أوروبا وعن النصرانية وغير إيجاد هو عميقة لا يمكن سدها بين أمم الشرق وأمم الغرب وما إلى ذلك من النتائج الضارة التي أشرنا إليها آنفاً. ولم تكن العداوة العادلة التي يحملها الشرقيون تجاه أمم الغرب كلما صدر عن الحروب الصليبية من النتائج الضارة فقد نشأ عنها أيضا زيادة سلطة البابوات الذين كانوا رؤساء عالين للصليبيين وزيادة سلطة رجال الدين الذين اغتنوا بأرضين اضطر السانيورات إلى بيعها ليقوموا بنفقات الغزو وقد نجم عن نمو سلطة أولئك واغتناء هؤلاء أن رغب البابوات في السيطرة على الشعوب والملوك وأن عم فساد الإكلروس فأدى هذا الفساد بعد زمن إلى الإصلاح الديني وما قاست أوروبا بسببه من المنازعات الدامية ومن أشأ من نتائج الحروب الصليبية أن ساد عدم التسامح العالم عدة قرون وأنصبغته بما لم تعرفه ديانة خل اليهودية بصبغة القسوة والجور أجل كان العالم قبل الحروب الصليبية يعرف الشيء الكثير من عدم التسامح ولكنه ندر أن كان عدم التسامح هذا يصل إلى حد الجلف والطغيان وقد بلغ عدم التسامح هذا مبلغا من الحمية الشديدة في الحروب الصليبية ما لا يزال العالم يقاسي أثره إلى زماننا تقريبا فلم يلبث رجال الدين الذين تعودوا سفك الدماء أنصار ينشرون المعتقد ويبيدون أصحاب البدع على الطريقة التي كانوا يبيدون بها الكافرين ويرون أنه يجب إخماد أقل حراف بأفضع تعذيب ومن نتائج ما نما في الحروب الصليبية من روح عدم التسامح المشؤومة ما حدث من ذبح اليهود والألبيجو وكل ذي بدعة ومن إنشاء محاكم التفتيش ومن الحروب الدينية ومن الحروب الوحشية التي ضرجت أوروبا بالدماء زمنا طويلا والنبحث الآن في نتائج الحروب الصليبية النافعة بعد أن ذكرنا نتائجها الضارة الثابتة كان من النتائج السياسية التي نشأت عن الحروب الصليبية أن تضعض النظام نظام الإقطاعي في فرنسا وإيطاليا على الأقل وذلك أن السنيورات لم يخسروا كثيرا من أرضيهم التي باعوها لينفقوا على ما جهزوه من الحملات فقط بل باعوا أيضا ما كانت تصبو إليه المدن من الحرية والامتيازات فصارت هذه المدن دويلات مستقلة ضمن دول الاقطاع تابعة للملك وحده ثم أصبح اشتراء المدن لحريتها مبدأ عاما فقامت بلدية مستقلة في كل مدينة فكانت نتيجة ذلك أن ضعف شأن الإمارات الإقطاعية الصغيرة للكبيرة التي مالت للتوسع وأن أضحى ملك فرنسا حكما بين الفسالات وسادتهم السابقين أكثر مما في الماضي وأن زادت بذلك سلطة ملوك فرنسا الضعيفة قبل الحروب الصليبية على حساب سلطة فسالاتهم التي كانت تساوي سلطة الملك فيما مضى والتي عادة لا تكون في غير الظواهر في بضعة قرون ولم يتقلص النظام الإقطاعي بفعل الحروب الصليبية إلا في فرنسا وإيطاليا لا في إنجلترا وألمانيا التي لم يشرك سنيوراتهما في الحروب الصليبية الأولى إلا قليلا واللتين حافظتا على اقطاعاتهم فيهما وصاروا رقباء على ملوكهما الذين تورطوا فيها كثيرا فاستفادوا من ذلك فقيدوا سلطة هؤلاء الملوك ونحن إذا أن عمنا النظر فيما نشأ عن سير الحوادث من النتائج البعيدة بدا لنا أن أصول دستور إنجلترا السياسي المتين ترجع إلى حوادث الحروب الصليبية أجل اشترك ثلاثة من قياصرة ألمانيا في الحروب الصليبية فلما مات فريدريك الثاني الذي هو آخرهم كانت السلطة القيصرية من الأوهام واشترك ثلاثة من ملوك فرنسا في الحروب الصليبية فأما رحلة فليب أوغست فكانت قصيرة وأما سلطة الأشراف في غياب لويس السابع والويس التاسع فكانت غير خطرة لما ذكرنا فسهل على نائب الملك سوجر والملك بلانش أن يرداج جماحها. وكان الاستراع أوروبا وآسيا تأثير كبير في التجارة أيضا فقد نشأ عن تجهيز الجيوش الكبيرة التي قذفت بها أوروبا في الشرق في قرنين وتموينها ونقلها حركة عظيمة في التجارة البحرية فاغتنى بذلك أهل مرسيليا وبيزا وجنوة والبندقية على الخصوص وبلغت بحرية مرسيليا درجة عظيمة من النمو استطاعت معه في سنة 1190 ميلادية أن تنقل إلى الأرض المقدسة جيش قلب الأسد ريكاردز ولم يقف نمو التجارة بعد طرد الصليبيين من آسيا فقد عقد أكثر جمهوريات إيطاليا وأمراء المسلمين معاهدات تجارية وكانت صلات البندقية التجارية الوثيقة بالمشرق سبب عظمتها واضطرد تقدم هذه التجارة مع الزمن إلى أن اكتشفت طرق بحرية جديدة فانتقل زمامها إلى أيدي أخرى ولم يكن تأثير الحروب الصليبية في الصناعة والفنون أقل من ذلك فقد استوقفت نفائس الشرق الباهرة أنظار السنيورات الصليبيين مع جلفهم فوجدوا في التجارة وسيلة تقليدها فنرى اقتباس نفائس الشرق في أسلحة الغرب وثيابه ومساكنه في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر على الخصوص وكلما نمت النفائس أدت إلى تقديم الصناعة بحكم الضرورة وتبحث الصناعة عن المنتجات التي تطلبها التجارة منها بطبيعة الحال فتحفزها الضرورة إلى القيام بذلك من فورها وإذ كانت صنائع الخشب والمعادن والميناء والزجاج تتطلب معارف كثيرة فقد اقتبسها الأوروبيون من آسيا مع جهلهم لها قبل دور الحروب الصليبية وعم أمرها بذلك في أوروبا فعنصور أخذت البندقية نماذج صناعة الزجاج وعن المسلمين أخذت أوروبا صناعة النسائج الحريرية والصباغة المتقنة وعن سوريا أخذ عمال الحملات الصليبية التي دم أمرها قرنين وصانع أسلحتها ومهندسوها ونجاروها ومن إليهم ما كانوا يجهلون من المعارف الصناعية وذلك في أثناء إقامتهم الطويلة بها وكان تأثير فنون الشرق في الغرب عظيما أيضا فقد نشأ عن إيلاف الصليبيين ضروب منتجات الشرق الممتد من القسطنطينية إلى مصر تهذيب أذواقهم الغليظة ولم يلبث فن العمارة أن تحول في أوروبا تحولا تاما ولا يصب علينا والحالة هذه أن نثبت في فصل آخر قوة تأثير آثار حضارة العرب في أطواره الأولى وأما استفادة الصليبيين من علوم العرب الخالصة فكانت ضعيفة إلى الغاية خلافا لما ذهب إليه كثير من المؤرخين فالجيوش الصليبية إذ كانت جاهلة للعلماء لم تكن لتبالي بالمعارف والأصول مبالاتها بشكل البناء أو الأسلوب الصناعي وإذا كنت لم أقل إن تأثير الصليبيين في تقدم أوروبا العلمي صفر فلما بين العلوم والصناعات من الصلة ولما تجر إليه إحداهما إلى بحث قليل في الأخرى غالبا ولا يحتج علينا بأن القرون الوسطى استنبطت معارفها العلمية والأدبية من مؤلفات الشرقيين فالواقع أن تلك المعارف لم تدخل أوروبا بفضل الحروب الصليبية قط كما نبين ذلك في فصل آخر ولم يكن تأثير آداب العرب في الصليبيين صفرا بل كان كذلك ضعيفا جدا أي استوحاها كثير من شعراء الغرب وكتابهم فكان سحرة مصر وعجائب الشرق وغدفروة وتانكريد وغيرهما موضوع قصص مهم للشعراء المجولين الذين كانوا ينشدونه بين قصر وقصر ظهر مما تقدم أن تأثير الشرق في تمديون الغرب كان عظيما جدا بفعل الحروب الصليبية وأن ذلك التأثير كان في الفنون والصناعات والتجارة أشد منه في العلوم والآداب وإذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية العظيم بالطراض بين الغرب والشرق وإلى ما نشأ عن تحاك الصليبيين والشرقيين من النمو في الفنون والصناعة تجلى لنا أن الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب من التوحش وأعد النفوس إلى التقدم بفضل علوم العرب وآدابهم التي أخذت جامعات أوروبا تعول عليها فانبثق عصر النهضة منها ذات يوم